ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كفيرا منهم ثم إن كفيرا منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا أي يقدلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله واجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض يبيعوه ومثله معه ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم